إن في ذلك لا آيات أ فلا يسمعون أو لم يروا أن نسق الماء إلى الأرض الدروز فنخرج به زرع تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أ يبصرون